بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا تجى ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السائل فَلَا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث